قالوا إ ن ا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم معكم أ ئ ن ذكرتم بل أ ن ت م قوم مسرفون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 وان عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا أ ف ل م تكونوا تعقلون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 وتكلمنا أ ي د ي ه م وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون ولو نشاء ل ط م س ن ا على أ ع ي ن ه م فاستبقوا الصراط ف أ ن ا يبصرون ولو نشاء